وفي هذا المكان فأغثني برحمتك يا رحيم يا رحمن يا من أسبغ علي نعمه ظاهرة وباطنة ولم ينسني من إحسانه طرفة عين ولا أقل من ذلك يا من لطف بي قبل خلقي وبعد خلقي بلطفه الخفي والظاهر يا من رزقني من حيث أعلم ومن حيث لا أعلم وساق إلي رزقي في أي مكان كنت يا من عودني الخير والجميل فلا أنسى خيره اللهم إني عبد ضعيف ذليل لا طاقة لي بغضبك فلا تغضب علي اللهم إني أعوذ بك من غضبك وسخطك وسوء قضائك وشر عبادك وألتجه إليك التجاء الضعيف إلى القوي والفقير إلى الغني والذليل إلى العلي يا من أشرقت بنوره الأكوان يا من تنزه عن المكان والزمان يا من احتجب عن الأبصار جلاله ولم يحتجب عن القلوب كماله يا من إذا ذكرته زال همي وغمي يا من يعلم حالتي ويسمع شكايتي إلهي كم لك من رقائق أفرحت بها عبادك المقربين إليك وكم لك من حضائر آنست بها المتجردين بين يديك إلهي سبق إحسانك وعم إنعامك يا ذا الطول والإنعام يا نور السماوات والأرض نورني بنورك وأدخلني في حفظك يا ما عني ظلم الأكدار ووحشة الأغيار وشر ما يجيء بالليل والنهار بك استجرت وعليك توكلت وإليك أنبت ورجعت وفررت من ذنوبي وأهوائي فراري من الوحوش الضالية ودخلت دار أمنك فآمن خوفي ولا تخيب رجائي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 La ilahe illa Allah. Stou, stou, اعتدلوا. قموا صفوفكم Allahu akbar. Allahu akbar.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 وَيُرِيدُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَالضَّالِّينَ أَن يَطْغَوْا فِي الْأَرْضِ وَيَأْكُلُوا فِيهَا الذين اتبعوه في ساعة العصرة من بعد ما كاد يزق قلوب فريق منهم من بعد ما كاد يزق قلوب فريق منهم ثم اتبع عليهم إنه بهم رأى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبة وضاقت عليهم ألفهم وضاقت عليهم ألفهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إلين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 الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرهبوا بانفسهم عن نفسه لانك بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخنصه في سبيل الله ولا مخمضة في سبيل الله ولا يطئون مو ض أي وَلَا الكفر ولا ينالون من عدو نيلا ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أدر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليدزيههم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينيا لَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إليهم لعلهم يحذرون. Sami Allah iman hamida. Rabbana, Allahu I um...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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يدونكم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 لَمْ يَنشَئُهُ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَمْ مَرَّتَيْنِ فَمَا لَا تذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم من صرف الله قلوبهم بأنهم قوم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمَ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّم حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِنْ تَتَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا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 Sami Allahu liman hamidahu Rabbana wa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 Allahu Akbar Assalamu alaikum ورحمه الله السلام عليكم wa الله السلام عليكم wa الله الله